مَنْ يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلادِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ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 118. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا 119. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب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 قالوا رَبّنَا أَمَ التََّسْنَتَين وَأَحْييتَ نَسْنتَينِ فَعْتَرَفْ نابِذُنوا بِنَا فَهَل إِلَ خُوجِ مِن سَبيل ذَلِقُ بِأََّهُ إذَا دُعَ اللهَّهُ وَحدَهُ كَفَرْتُمْ وَإ يُشرَك بِه تُؤمِنُ 114. فالحكم لله العلي الكبير 115. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا 116. وما يتذكر إلا من ينيب 117. فادعوا الله مخلصين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 117. لله الواحد القهار 118. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت 119. لا ظلم اليوم 110. إن الله سريع الحساب 111. يوم الآزفة 112. القلوب لدى الحناجر كاظمين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 إن الله هو السميع البصير